أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من شجر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 نحن قد بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمت. 116. أشهة تذكرون 117. أفرأيتم ما تحرثون 118. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه فقاما فظلتم تفكهون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفَرَأَيْتُمُ النار التي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فسبح باسم ربك العظيم فلا قسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم